يدبّع لم ر من السماء إلى الأرض ثم يعج إليه في يوم كان من قدوه ألف سنة في يوم كان من قدوه ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وقالوا أيذا ضللنا في نرض إن لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذي المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح لنا موقنون ولو شينا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأنا نجهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنادون العذاب أكبر لعلهم يرجعون وما نظلم مما ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين من وتقيمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكوا في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمته يهدون بأمرنا لهم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما لكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون